كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقينوا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإي يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولازم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ve iktharıhum fasıq olun iştirou b ayatıllahı zanen qalilan f لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتموا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ زُوِّ أيمانهم من بعد عهدهم طعنوا في دينكم فقاتلوا أيمتا الكفر إنهم لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَذَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ Allah'a hak أن تخşavه إن كنتم mü'minin